بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 118. والذين هم على صلواتهم يحافظون 119. أولئك هم الوارثون 110. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 119. فنجعلناه نقفة في قرار مكين 110. ثم خلقنا النقفة علقة 111. فخلقنا العلقة مضة 112. فخلقنا المضة عظاما 113. فكسونا العظام لحما ثم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 شَجَرَةً لَّمْ تَكُن بِهَا جَنَّاتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن قُور سَيْلَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ للآكلين.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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا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 119. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 110. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 111. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مَا لكم من إله غيره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 111. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 112. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 113. هيهات, هيهات لما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 117. قال عما قليل ليصبحن نادمين 118. فأخذتهم الصيحة فَبَعْدَ فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 119. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا 124. لا تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 125. ثم أرسلنا رسلنا تكرا كلما جاء أمة رسولها كذبون 126. فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا 119. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 110. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 111. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا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 كل حزب بِمَا لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمد به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين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 ذلك هم لها عائلون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجارون لا تجعوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم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 يَقُولُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِجِنَّةٍ بَلْ جَاءُوا بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِمُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَهُوَ اهْمَلَ فَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهن بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُ إِلَى صِرَاطٍ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وكشفوا رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في قضيانهم يعمون ولقد أخذناه بالعذاب فما استكانوا, لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أن 117. وإنشاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 118. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون 119. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل Belko nu, misle, 117. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 118. سيقولون لله قل أفلا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 وَإِنَّ عَلَٰنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ مِلَّةَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ قَسِرَ أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ كل <تصفيق> فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون سَبَّحَ تُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَدَة فَمَا انْكُم إِلَيْنَا لَا تُجْرُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ